Allah hamd sonra bu güzel mekanda Rabbim diyor bizi iyileştirdiğinden dolayı Allah'a hamd olsun. Bu müzikle konuşalım, bu saniye, Ve hümeyi, A'fızal ayam iddunya. A'fızal ayam iddunya, A'fızal ayam iddunya, A'fızal ayam iddunya. Bu dünyada en güzel zilhijenin 10 gününü yaşıyoruz dünyada. En değerli. أيضا في الأندلِيّيّن الأيام ديور إبادة لا geçilmek هذه الأيام أنها عظيمة جدا. فقد أقسم الله سبحانه وتعالى بها. فقال سبحانه: "والفجر وليال عشر". والليالي العشر هي عشر الحجة. الله عز وجل القرآن كما يقول ديكيبي والفجر وليال عشر هاي كما يقول ديكيبي بو 10 günu وكذلك ثبت في صحيح البخاري صيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام ما من العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام Allah'ın en çok sevdiği salih ahmetlerden bu ayda özellikle bu ayda diyor. Tirh ayında dua ve ibadet edilmesi. Yani أحب أي أحب أيان أو حب العبادة. Ya Allah, Allah'ın en çok sevdiği günler ibadetle bu günlerdir. Hatta ashab sordu, ya Resulullah, cihat dahi diyor, bu hayatta değil mi? Hatta diyor, ta ki diyor, cihat bile diyor, bu derecelere ulaşma şeyinde değildir, derecesinde değildir. ثم قال, illa رجل خرج بنفسه وماله yani رجل خرج الجهد بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك bir <gülüyor> şey yani رجل لحب الجهد وقتل ukra ukra ferse khسر malahu hada afdal fakr Allah Resulullah sallallahu aleyhi bu ay hakkında soru sorulurken Bugünlerde günlerde düşecek hiçbir sevabı eriş olmadığını sahabe ashabdan ya Resulullah cihat dahi diyemediye sorunca Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem malıyla ve canıyla savaşıp ölen ya da esir olan kalan hariç bu karsalrahmetlah aleyhim ya Faıl had bu va Faıl diyor bugünün faziletini ve Ahmedi çok iyi biliyor vekan o işte adamın ihtiya diyor bugünlerde kendini çok çok ne yapardı? ibadete verdi Çünkü bugünlerin denge olmadığını çok iyidirirdi lanem Çünkü biliyorlardı ki Allah indinde en çok sevdiği ibadetler bu aydadır, Bu günlerdir. Hatta qalu en yapılan ibadetler ramazan ayının son günlerine dahi dahil oldu. neden لان هذه العشر ده الحجه فيها 10 <سؤال> فيها Çünkü diyor bu 10 günde Arafat var insanlar birleşip dua بيوم عرفه الله يبهي به Allah azze ve yani bu insanlarla övünür diyor. و ايضا قال صح النبي قال صيام على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها يعني يكفر ذنوب سنتين. سمع رافد. رافدات طولان ورجدي وهذا على فضل عظيم. تصور تصوم يوم واحد ويغفر الله لك ذنوب سنتين. سام بيجون يا جون الله عز وجل كذلك في هذه الأيام العشر. Yum gaziim, men ayamlam, enzam ayaml, vohu yomun nahr, yomun gaid, hadam enzal ayaml. Özeli gazih arafa günü, kurban günü diyor. Yomun gaid, kurban kesedi diyor. en fazile tesir. Vohada diyom yomun nahr, alhaj, yagmalo viihi bu gün dedet ibadet yaparlar. İdremi Cemre'te Haccabe taşlama günü. Ya Cemre'te Akabe küçük taşlama. Ve kada saçlarını tıraş ederler. Ve al kurbanlarını keserler ve yutuf bil beyt Ka'be. Ya Allah aziz Allah'ım bu evli ne tavaf ederler. Amma ghayr el hac tekbirlerini çoğaltırlar. Ve yadhhab ila salat Eid الناس باليامة يذهبون للوضحية، قربان، يذهبون لقطع قربانهم. نعم، فهو يوم عظيم. يعني هذا الحج من ضمن ما المسلمين المسلمون في في الحديث أفضل الحج أفضل العبادة العج والسج. العج والسج. العج هو رفع الصوت بالتلبية والذكر. الله أكبر الله أكبر bu evet. Ve 30 ve 10 gün al Quran, 10 gün ne yapar? Bir takviyeleri ile bir de Quran kısma ile bazı Bu günlerine malalar lazım, gelendir medir lazım. Bu günlerde Allah'ın insanlar bugünlerine malalar lazım, gelendir medir lazım. Vah, orada umur, tabii, Bu günlerde وهناك أعمال المسلم يحرص عليها وهي سهلة. يعني لازم من هذه الأعمال السهلة وأجرها عظيم هو التكبير. ذلك لا تكبير. <تكبر> نعم التكبير هذا من أعظم القربات الله هاي يحرص تكبير الله والتكبير في هذه الأيام. Yen Bugünlerde tekbir getirmek iki kismi algıları. Tekbir mutlak. Genel bir tekbir. Yani yükübir fi Çarşılarda, sokaklarda. Fi Arabada. Fi Evde. Fi işte. mescid. Jamiye. Herhangi bir yerde. Yükübir. Genel bir tekbirdir. Nâme. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah. Ve Allahu akbar. الله اكبر لا اله الا الحمد تكبيره دي شكل دي يقوم لازم يكون نعم وكان هذا التكبير المطلوب كان الصحابه Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ve Abdullah Rahman çarşıya inerlerdi. Alışveriş değil. Özellikle insanlara tekbiri duyurmak için Allah-u Allahu ekber. Feyesma'unu ehles-suq, isma'unet Çarşı ehli tekbir sesleri çok iyidir. Ve çarşı onunla beraber tekbir getirir diyor. Ve ses çarşıda. Biz diyor bu şimdi yapsam insanlar bizi deli alacak. Çehl, çehl, çehl, çehl. hadi sünne gizime. Geldi şeytan diyor çok önemli olan bir sünnettir. Biz falan. <gülüyor> الان الان şu insan, hani kasten bir azmiir beddat, istepeden insan yükselme takvim. Onu da yok had. diyor biz İzmir'de bu takvimleri şu lazım ama nasıl? Sahih. <gülüyor> <gülüyor> ve, ve, ve, ve müzik, müzik, vüzyk, Siz burada bu ibadetler yani diyor müzik duyarsınız. Tukبر, Sen eğer gerçekten mı? Ana bu sünneti mı? Ana mı? Ana kendi Ana mı? Ana mı? Ana mı? Ana wa senin çocukların ve ailen diyor bunu duyduğu zaman her sene bunu yapacaklardır. Birleri alışacaklardır, sünnet alışılmış olacak. والحمد tekbir getirmek kolay bir sünnettir yani. değil Allah hep فهذه مهمة جدا تكبير مهم هذه الأيام تكبيري بسيط قرب دير كشم نعم يؤمن لي بالسنة جاء حديث عند الـ في الـ الـ عند الباني, الباني أن من قال من كبر محمد الله بشر بالجنة هذه الأيام بو غنلره kim Allah'a tekbir ederse هذا الحديث فيه كلام عظيم. طبعا الحفتا يقول الباني نعم. صحيح. هذا القسم الأول من التكبير تكبير مطلق. بو قال بتكبير المطلق وقال عندنا تكبير مقيد. قايده المشهوره في هذا المقيد يكون متى؟ يبدأ لغير الحاج يبدا من فجر يوم عرفة bu ikinci anlatım kısım diyor. Yomil. Yom Arafa. Arafa günü diyor. Güneşin doğuşuyla. Ba'da Namazdan sonra. عندما يسلم الإمام صلى عليك وسلم الله تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله ولي لله الحمد. Ba'da fecr. İbadetün sabah namazının. Eyvallah. Başladı. Tevr Arafa. Fecr, öğle, ikindi, akşam, yatsı, fecr, öğle. Hakikası devam eder. إلى tane ila ayva ila akhir yami teşrik ne anlama geliyor nعم tekkbirler diyor sabah namazının girişin doğmaşıyla başlar selam vermesiyle başlar bayramın 4. günuna 4. gününe kadar devam eder. Aynen ve devam eder tekkbir الناس uyguluyorlar genelde bilmediği bir sünnettir insan, اِذَا اَحْيَى سُنَّةَ اَدْ اُمِيتَتْ ذَهَبَتْ يُكْتَبْ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ كُلُّ مَنْ عَمِلَ بِهَا Unutulmuş bir sünneti insanlara diyor hatırlatmak işleyen ve işleyeten kadar aynı sahabını alır كذلك yustahabbi هذه الأيام هو ذبح özellikle kurban kesme ibadeti طبعا الضحية لها شروط ليس أي خروف أو أي شاة لا لازم الإنسان يتأكد أن هذه الخروف أو هذه الضحية مطابقة لما جاءت به الشريعة. يعني أن نجلاً هنگي بقوين ده، هنگي بخزود ده، Özellikle شاتلاری واده، یعنی سالوکلو olması. فعندنا الضأن الخروف. أقل شيء ستة أشهر في ما فوق. بز بز ده 6 قوينون ستة أشهر. والمعز سنة. شيء سنة. حزوم والبقر كتشي كتشي أي أي والبقر ثلاث سنوات. كم سنة؟ ثلاث سنوات. هنا والجمل بعير خمس سنوات. الدوايسة بس عشرة هذه تتأكد. بنا أمنو ما أنت عندك أكثر شيء هنا البقرة قربان برد السنة النزلة شو أكثر شيء إيش أكثر شيء هنا بقرة ها خروف خروف الحمد لله خروف ستة أشهر أكثر يعني خم يعني خمسة أشهر ما صح بش عيد أقول بنك لازم تتأكد بش عيد الغلام ما كان الخروف كبير وسمين أجر أكثر كوين بيك ودكشة وانساب ده وكذا نعم كلما كان قالوا كل ما كان ثمن الخروف ثمنه كبير وغالي الثمن كل ما كان اجر أكبر يعني onun hacmi onun kilosu onun bakımı daha oldu sürecek ايوه شيء نعم صحيح فرقها يعني. واحد يشتري اصلا يستري خروف ب1000 انا اشتري <تصفيق> مثلا اصلا 1000 ليرلج بي اوين olursa 2000 ليرلج اجل باقimdan diyor نعم كل ما كان خرور أكبر وكل ما كان أفضل والإنسان لا يعني العبادة يحتسب العجر لا يقول كثير هذا يقول لا أنا مسرور أني قدمت أكثر يعني يعني إنسان gerçekten شيء يجب أن يفعله بقربة أهمتني بالمسي وطبعا الإنسان يستحب له يستحب له أن يذهب إلى إشتري رضع بنفسه İnsan kendi elini alıp kesmesi lazım. Ve yâkud me'ham övladahu, sigara. Ve kendi çocuklarını, küçük slaosler, they they um. olan çocuklarını, hattâye ihtavvadûn. Hâsıllar yani. Ve yedheb ve yedvâhû bin efsîn. Ve kendisi özellikle çocukların önünde kesmesi lazım. Evet. Bu bir ibadet. Ama bu bir ibadet olduğunu çocukları bilecek. Bir ibadet olduğunu bilecek. Bir ibadet olduğunu bilecek. Mesmuh. Korkarsa, bunda bir şey yok. Ama kesmesi dert kaldır diyor. Lakin el evde يعني الأولاد الصغيرين ينظرون يعرفون أن هذه سنة فازمها جندوا العرب، أطفالهم عندما جئوا، عندما أطفالهم سنته، سنته، سنته، سنته، سنته، سنته، سنته، سنته، سنته، سنته، سنته، سنته، سنته، سنته، سنته، لا يقعد قوم الثالث يهدي من هديه جيران قم ضللا قوم شللا هذا هو أفضل لكن ممكن أن يسي يعني والنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أكل من القربان أكل من الهدي منه الله عليه وجل سلام كان سنك نعم هذا القربان يعني عبادة عظيمة وطبعاً لضحية يبغي أن تكون سليم من العيوب هناك عيوب لا تصح معها لا تصح معها رضيه في ال... في رضيه ال... اولا ألا تكون عوراه عينها نعم. ولا عميا نعم نعم ولا تكون عرجاء عرج يعني سقطوا نعم لا تكون ايضا هزينه مريضه نعم فهذه الصفات ينبغي أن نتجنبها في الوضحية. يعني أبو شاطلا بالمصر جرجم يقول يعني. طبعا يكره. يكره أن تكون أذنها مقطوعة ليس حرام أذنها مقطوعة أو ذنبها مقطوع هذا يصح بس مكروه. غير قلاد ديرك فيها كسيكساب قيرو أي شكل ده يعني. نعم. والإنسان يعني يعلم أن هذه القربان عن الوضحية أنها عبادة مثل الصلاة. يصلي لله يذبح لله قربان <سؤال> كسمنه ده بيعباده صلاه زي بيعباده طوله ييئ بيلمسي gerekiyor çünkü günü geldiği zaman kurban günü ne olur kurban kesilmesi gerektiğin müslümanlar neredeyse gelecek طونس استحب للانسان ايضا ان يصوم هذه الايام التسعه الانسانات <سؤال> بهولارده gerekiyor الله اكبر الله نعم يو... واذا ما استطاع ان يصوم لانه عنده عمل شاقه على الأقل يصوم عرفه eğer diyor kişilerinden dolayı güç yettirebiyorsa, oruç tutamıyorsa en azından diyor Arafa günü oruç tutması gerekiyor. Çünkü Arafa gününde ibadetlerin dereceleri yüksektir. Allah bak, Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. تكلمنا قبل قليل أن من الأعمال الصالحة في هذه الأيام الصيام. من استطاع يصوم هذه التسع كاملة هذا فضل عظيم. كيم بوجن لادا لقزج وروش ناي بيجيتييرسا توصل يام. ولكن إذا الإنسان مستطاع أما بسبب يعني الأعمال أو سبب ظروف أقل شيء يصوم مع اشلارندان dolayı ve meşakkatlardan dolayı eğer gerçekten tutamıyorsa hastalığından dolayı en azından yıarufa günü tutmanızı size tavsiye ediyorum. İstihabbi insan ani yısum harife ve aile bütününün tamamının. Fakat kendi ailesine Eşi, anne kardeşleri en az da göster onlar için bütün Ve bu et aludun ala hadi sünneti alama onlar sunnete adashimlarindan sonra lian sıyamu arafa yukeffir seneteyn günub seneteyn arafa ki tutulan oruç diyor iki seneye kefarettir aynen ee tabii min el a'mal fi hadihi el ayyam fazile mustahabba an yusum an an yetsaddak insan sadaka İnsanların bu ayda sadaka vermeleri gerektiği diyor. Etcadık bi ta'am. bi taaam yemek olur. Yusqil ma su da olur. Etcadık bi nüqud para da olur. Vahakela. Buna benzer şekiller. Sadakat amur azim cidden. Sadaka nano nemi çoktur. İnsan, عندما ma yendem ya يقول rabbi ربي وآخرتني إلى أجل قريب ماذا أفعل؟ وصلي اصوم، أزكي ماذا فعل؟ ها؟ أصدق. رب يأخرني أجل فأتصدق فأكون من الصالحين. شوف ما أقل رب يأخرني على حتى... التوز. لأن الصدقة أمر عظيم جدا متعدي النوع. من شيء ما وجاء في الحديث أن الإنسان يتصدق في اليوم لو لو بليرا لو 1 ليره ده لو خبز لو يعني يقول له الملك ملك ملك اللهم أعطي منفقا خله وأعطي يمسك انتلفا الملك يدعو له لهم له من نعم, نعم اللهم عندنا نعم الملك يدعو له الملك الشيء الله يعوضه خير الله لا يجير بوشكيلة صعباً وإذا أمسك يدعو الملك عليه بالتلف إن الله يختلف ما عنده. طبعاً هذا غير عن هذا قال بعض العلماء أنه في الواجب على كل حال الصدقة مستحبة في هذه الأيام. بقول لا لا. الصدقة مستحبة هذه أيام العشر لأن العلماء قالوا قاعدة قاعدة شرعية. قاعدة شرعية وهي أن الأعمال الأعمال تعظم وتشرف إما بالزمان أو بالمكان الأعمال الصالحة صالح عمل لا يا زمان لا يا مكان لا يسال شيء في الأمثلة المكان في مكة مكان وراء مكدة أو في الح بالمدينة في ألف صلاة ألف صلاة مدينة منورة في وقت خلنا نا مس بنا مساة ألف صلاة, ألف صلاة. أما بالزمان في الأماكن الفاضلة وفي في الأزمان الفاضله في الزمن الفاضل عشر عشر ذو الحجه اما زمانه و لاراه بشكل مثلا ذي الحجهين عشر نعم 10 رمضان و رمضان هون را نعم 10 رمضان الشهر المحرم محرم ايضا شهر الله المحرم فهذه أزمان ازمنه العمل يختلف عن بقيه الازمنه الأخرى العمل فيها يحظى بوتر وقيتلي زمانلارنده diyor دا Fiyanba Bize düşen bu aylarda ne yapmamız lazım üzerinde durmamız lazım kethalike usteheb al-a'mal al al-Qur'an yani buna benzer başka ibadetler de yapabilirsiniz Kur'an'ın Kur'an'ı okuyabilirsiniz el-lezi yesteti'i an yaktim al-Qur'an fi hâzihi l'ajur amru azim kim güç bu ayda Kur'an'ı ezberleyen yani tamamlamaya okumaya çok güzel el-lezi yesteti'i hâzihi أن يقوم الليل أغلب يعني يصلي عشر ركعة في الليل نعمة عظيمة. بقول لده وزي اللي قال جينا مصنع. عقب لا نرى نمطلوب. الذي يستطيع أن يداوم هذه الأيام على صلاة الضحى نعمة عظيمة. برهانا مصنع أنا بيرتامم. الذي يستطيع هذه الأيام أن يزور المريض المرضى ويشهد الجنازة نعمة عظيمة. حفظ زيارة ده جنازة خط المدار بقول لده وأنا بشوفته. الذي يستطيع أن يحضر مجالس الذكر هذه، مجالس العلم هذا بطب... نور على نور. كم بوتو بوتر سوالفت لردا كل هذه الأعمال مستحبة في هذا الوقت، هذا الوقت العظيم جدا لذلك لا بوجل لردا بوأيدا داهي نحن يا أخوة ما نعرف الآن لم نستشعر قيمة هذه الأيام. لو نعرف قيمتها وما فيها من الأجور لما نمنى. هي gerçekten biz bu ibadet önemini ve ehmetini bilseydik belki de yapmazdık. لكن للاسف اننا اذا فضل لكن ليس عندنا يعني يعني يعني تصور او احتساب ضعف الإيمان ضعف الإيمان ما ضعيف والا كنا يعني هذه الايام يعني استغللناها في كل العمل الصالح اجتهدنا فيها. هذا diyor biz ربك يتم باللي نحن لا نستطيع أن نريد من الولد الصغير هذا. عندنا مساويك عند الشيخ افتحها ابوه افتحه وزع. هذه هدي هدية من. شمل البانديول من المدينة سواك. مدينة مدينة دنسا. صالح. سيفك حبقة ولد وزع الصغير هذا. سكر شو اسمه ها؟ عندي ما شاء الله الشيخ هذا بي الشيخ يجي بسكر توزع عليهم يعني صغير. أينه نجيب جزاك الله خير. هذا ندعمه إن شاء الله متوزع يلا ننتظرك تنتظر السكر. كل واحد يأخذ واحد بس. هالكتاب تناقص. <تصفيق> إلا الذي عنده <حندو> زوجتين اثنين كي أشياء لأن كتاب نقصن بقصن يعني. طيب على كل حال هذه الأيام الآن نترك المجال الآن للأسئلة نريد نفتح المجال للأسئلة أسئلة. في في الحج في الصوم في الصلاة في في الزكاة في أي شيء من أمور الشريعة ما عندنا مانع أننا إيش أننا يعني طيب توزع كل واحد يفتحه الواحد يأخذ بحب يعني ها طيب أنا أبدأ أول واحد عشان يروني يطبقوا زين ها يقول السؤال يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم هل فعل وضحيه ضحى في مدينه حدى بحوضيه kurban ما şur, iki, ahsen kabşeyin, kabşeyin, ahsen, maşallah, maşallah, güzel güzel güzel, iyi Sağolun Arafa. Sağolun Arafa. Mennedeyi terattep alayı. Bize Arafa ile ilgili Ramazan orucunun ehemmiyetini bize açıklayacak olan var Ha Arafa gibi Allah'ın Arafa. Eyvah. Eyvah. sene ve sonraki bir Mukabil Maşallah. Maşallah. Fıdl. Maşallah. Dayı. Dayı. طيب ال عندنا أيهما أفضل أيهما أفضل الحج هذا سؤال خارجي <تصفيق> الذي يحج متمتع أو الذي يحج قارن ويسوق معونهدي يأخذ معونهدي إلى مكة أيهما أفضل الذي يحج متمتع متبلمتع يأدي عمره ثم يتحلل ثم يحب الأول الذي يذهب يكون قارن ويأخذ معه الهدي من بلده ويشتري هدي معه يقرن يسوق الهدي من من بلده إلى مكة. هذي حجنشاش شتري وارد بدأ أرجع متامتي وراند الأمباسي أحضر حج قارن أربعة حج قربان كندية البلدسندن اورا قداير عنغسي دا شيدر هاي قدر ديو ها الذي حج يعرف الشيخ اصلان يلا يا جماعه لسه تسلم تتمتع جبت تتمتع الدرس يعني خد قال كان عليه الصلاه والسلام تتمتع الرسول ما كان متمتع الرسول الرسول لم يكن متمتع أمر بالتمتع ابي سند ديو لكن وما كم تمت هو يق ما بيدور طيب أنا أسأله سؤال هو إصلاح يوز الرسول أراد يتمتع لكن لم يستطع لماذا الله رسول استديا ما تجيت ندم قال قال أنا أت أت أردت ما هكذا كربان جت ما بتجيتني بذل صحيح يقول قال ما كان الذي يستطيع أسبح. لا انتبه جيد قربت هو هو الان الرسول قال اتمنى ان ولكن هو ما تمتع شيء ما استطيع بسم قال لهم لكن هو ve ve ben nasıl oldu? Ledi nasıl oldu? Ya أحسن لا أصلان جميل، ممتاز ممتاز صحيح اصلا يا كم إجت شيخ الجناح، قربان الرسول قال لهم أنا أتمنى أنكم تبت معه، عنده تلمى معه، الذي يسوق الهدي معه yağdır Hadi, mağhüm Mединه, hatta, Lafana bir metdiye. Nam. Alıstı diye metin öyle, kıymetli özüphe, bu kurbanı. Fakat, fakat, fakat, fakat, fakat, fakat, fakat, fakat, إيه. إستعمل. إستعمل يورسات. قربان قربان لكن انا الآن الآن قربان موجود الآن. أنا عندي الآن قيمة القربان. عندي قرو قيمة اللوضحية. لكن ال ال الدين. السداد لم يأتي الآن. السداد بعد شهرين. ليس الآن. يعني طلب الدين ليس الآن. ما حد للآن هذا ليس وقته. وأنا عندي قيمة قربان. أشتري قربان وأذبح. لأن الدين ما زال. Ne mi atı müedü? N'am. Lakin kana müedü wa al'an. La, qulna. Law ista'azana? Law aywa, ista'azana. Law ista'azana min qala lahu ana al'an halat dayn. Tismahli al-udhiyah wa u'ajjal al-dayn san al-qadim yisah had. Ila qabil. Insha'allah. Şataba budur. Eğer senin borçlu olduğun kişi sana müsaade ediyorsa bu ayetde mebilesin kurbanını kes derse kesebilirsin. Eğer sana müsaade etmese sana önce borcunu ödemesin. Şimdi istenen bir borç. Borcu var ama kurban kesmek istiyor. برجو برجو مالذي مالذي يخش يخش أنا برش، برش إستنير برش، برش إستنير، يعني يعني يقول أنا لكن زادين ما يأخذ مني الكلام. ما يأخذ منك الآن؟ الآن ما يأخذ مني. خلاص. يد بحطه. يعني كسب الوزن يعني شيء يخصه. نعم، طبعا العلماء قالوا أن الإنسان إذا كان عنده سداد، يعني عنده آخر شيء يأخذ mablagı, onda mı? Onda. Ondan. Ondan. Ondan. Ondan. Ondan. Ondan. Ondan. Ondan. Ondan. Ondan. لا نعم نعم. <تصفيق> <سلام> عليكم <تصفيق> لا خد <خلص> طيب اسمحت <تصفيق> ايه بفضل السلام عليكم السلام. السلام اه بشمدي من المزان السلام هالكس كين <تصفيق> نعم بوكل طبعا الوكيل هنا انتبهوا ركز معي هناك دي خط دي دي خطر دي عند الناس ثبت في الصحيح مسلم حديث ابن مسلم رضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر استاذ الحجه واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفره اذا رد واحد يذبح لا يقص شعر ولا يقص اظفر حتى يذبح وانا بدي بنقطه ايلmek istiyorum diyor kurban kestirecek olan arkadaşlar diyor özellikle zilhiccenin ilk 10 ilk 10 gününde diyor başlamasıyla beraber tırnaklarını saçını herhangi bir kılını alamaz buna da bir ihtilaf var ulama lakin bu en fazıl الذي يمسك هو صاحب الضحيه نفسه ليس الوكيل الذي دفع النقود قيمه الاضحيه هو الذي يمسك اما الوكيل لا يمسك واضح هذا نعم يعني انت وكلتني لك انت تمسك معنا لا امسك انا اذبح وكيل الوكيل لا يمسك ماش ما يمسك لا يخص. لا يخص يعني يمسك على, على الشعر معه. الذي يمسك على الشعر الذي اذهب دفع صاحب صاحب الاضحيه ودي قربان صاحبي واضح الذي يمسك سيكس درجه olan kişiyi olan bilir diyor mesela senin kurbanın var kesebiyorsun Mustafa'ya kestireceksin sen tırnağını kesmemen lazım kulaklarını almaman lazım kurban sahih bu hemcislan yani yani الان انت اصلا وكيل دفعت النقود انت دفعت النقود سام وكيل انا وكيل الذي يمسك تمسك مو ve baba yani bütün çocuklar için geçerliği değil bu diyor vâdih çabuk uzun ne yatağı bir de çalıştı müsait olmuyor kil topluyor o nasıl bu Allah o Allah'ımız aleyhissalâf sallam bu genel bir şeydir diyor ya davran ne dedi ki? Bu benim bir arkadaşımız şey. Bu konuyla ilgili devam edecektim Yani bizim çalıştığımız meslekte, gelen maliyette fırınaklarımız kırılıyor, pisleniyor, leş gibi oluyor mesela. Doğru, isterden ne? Kırılıyor mesela. Kırılıyor? bu... مسألة إيه؟ شو أقول؟ أنا أصنع أحذية، آخذ المتر، أضرب كسرة، ينكسر ال لا معليش؟ إيه، بدارك يحكي أستاذ، أنا بيسألنيه. هذا غير مقصود. <تصفيق> هل المقصود. بو استع استعد شدتيه. المقصود، المنهي عنده هو يقص متعمد؟ يعني كذي كسر جيب والله، ليش يتشذي نعم. طيب. Hocam şimdi sohbette dedi ki mesela benim kurbanın 2.000 liralık, aslanın ikisi 1.000 liralık, benim daha hayırlı, üstü daha, daha eftaklı. Şimdi mesela diyelim, hocamız eğer bir trilyonluk adamsa aslan diyelim 10 liralık adam. E şimdi o nasıl oluyor hocam? Ya yapalım, ya da bir şeyhına zekretiyle, aslan yukaddim 1.000 riyad, udaya ve anam 1.000 riyad. أنا أجل كسيراً أنا أجل كسيراً لا يمكن أن يكون تليليون لا نحن في الظاهر كلام سؤال جيد المقصود أن الذي يدفع أكثر في ظاهره نحن لأن الشريعة هذا تقدر لأعظم يعني الآن الآن في ميزان هو النية لا شك النية كل مننا مخلص لله كل لله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع عثمان عثمان اشترى برومة وجه زيش العسرة روما قال لا نظر عثمان بعد اليوم يعني عثمان فعل عمل يدخله الجنة لأنه عمل كبير هل شراء عثمان للبير روما ويعتبر مثل الذي تصدق يعني بخمسة ليرات ولا برغيف خبز مثل بعض طيب هذا هو فتتتفاوم مثل عزيزة يعني تصدق إلى تصدقن لا حضرة الأصمعي بيكوي عشان بي ولكن النية شو نعم ولكن هذا الأخ يقصد إنه النية صحيح مثل قد يكون أنا مثلا رسول الله يعني أنا مثلا أتمنى أن عندي ألف ريال لكن ما عندي إلا ألف أصلا عنده ألفين ما شاء الله عنده تحتاج الزنجيل مثلا عنده ما شاء الله الحمد لله <تصفيق> إن شاء الله يكون عندهم مليار <تصفيق> إن شاء الله, <تصفيق> الله. فعندهم عندهم كثير Lakin ana ma indi ma indi 1000 yani 1000 hadi bil yani atayt biha. bin Riyad bin Riyad yapıyorsa. de benim ben de verebilseydim diyor. Niyetine diyor. İnşallah sen de diyor. ihtisab ve hani düşüncen diyor Hayırlarını artırır İmkan meselesi yani tamam. Meselen mesela 2000 liram var. Düşünceğin çok de, burada düşünceğin çok. Peki olsa benimci daha parası var. 2000 liram. Delin arası da uzatamadım ya. Var. Var. Ya uzatayım. Khali khali şeyh lahza lahza. Khali şeyh Muhammed yallek kemel terjeme. Fadal ya şeyh. Yallek kemel. Direkt mesela aslında 2000 liram var. O 2000 liraya verse de ona bir zarar gelmiyor. O yorulmuyor yani. Onun da mal çok olduğu için şey yapmıyor yani. Ama sende bin lira var. Sen bin liranı versen aslında benim 2000 lirasından daha çok sağda kazanıyorsun. Allah razı olsun, Allah razı olsun, Allah razı olsun, Allah razı olsun, Allah razı olsun, Allah razı olsun, sual ahireyden, ha tefadlar. Kestiğimiz kurbandan sadece kendimiz ve ailemiz diyebilir miyiz? Bir de sorunlardan var. Ay suresi 28. ayette ayetin sonunda artık ondan in, yoksula ve fakire yedirin diyor, emir gibi geliyor yani. Suratul hac ala ayetul udhiyya, yakul hazal udhiyyana zeyn sabahnavuk. أنا وأفرادنا كل أو من غيره. أسرتك عان نعم جيد. طبعاً ناس كنا الأضحية الإنسان ينوي أن يشتريها وينوي عند ذبحها عن نفسه وأهل أسرته زوجته وأولاده وأبيه وأمه لا بأس بذلك هذا يعني لكن هو الذي دفع واحد يدفع الأب يدفع أو الأم واحد يدفع واحد يدفع والبقية يدخلون في العجل. Yani diyor kurban kesecek olan baba çocukları adına, kendi eşi adına, babası ve anası adına hayır kazanır. Ama baba öder bunu diyor. Valla baba, baba öder par parayı diyor. Yani niyetlenebilir babasının adına, çocukları adına diyor. Geçerlidir yani. Şeyh, şimdi kestiği kurbanı dağıtmasa sadece kendi ailesiyesi olur. Dağıtması vacib yok. Yani bu konuda bir yolu dağıtmasa bir طريش، <تضحي> أطحية، لحم وأطحية، شو؟ نوزعوا واجب أو أنا بس أستطيع أكله؟ لا لا ليس واجب، أستطيع أكله بس أفضل. يعني إفطاراً، إنسان لا بيرمل، يعني كذندا السنة والأفضل أن الإنسان قلنا قبل خي يتصدق بجزء بعضن قال ثلث ثلث ثلث، لكن هذا ليش على إذا لكن اجتهاد يتصدق بجزء ويأكل جزء ويهدي جزء قلنا. بتشوف سمايل دري ده أجا <طبعا> مو ديول يعني واجب ديل اما diyor vermesi daha hayırlıdır istihablehu يتصدق بجزء يتصدق بجزء. يعني قسم هدية. يأكل. يعني قسم ياكل في هذا أفضل. لكن لو اكلها كلها يجوز يعني طيب آه وياك سؤالك 10 gününde oruç بسم الله çok sevap ya. Şimdi pazar günü cumartesi tek veya pazar günü tek ben hadislerden okumuştum. Peygamber Efendimiz yasaklıyor. Bu Yahudiler ve Hristiyanların şeyi için. Tek oruç tutukları için. E kişi mesela bugün cumartesi. Yarın için orucu niyetlenebilir mi? Bir gün tutabilir mi? Yarın için. Veya devam edebilir miyim? Nasıl yapacağız? Yani. Bugün için yani bu sebeple oruçlarından dolayı tutulur mu? Yani Hazak sen لا دياب إلا بيتutmamيسن؟. adam مه؟. بazaar بazaar. يارو تطّجّ. تاتّيلي adam. ده ما ال الحجّة صوم الحجّة عشر تايل. نحن نشتغل ما عندنا نستع لا يوم السبت ولا أحد. سمعنا سمينا النبي عليه الصلاة يمنع يوم الأحد ويوم السبت على عيد العيد الصوم. الصوم. يمنع صوم السبت. واللحاد. نعم خلونا معنا، سؤال جيد. سؤالك جزاء. الأخ يسأل يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة لوحده أو يوم السبت لوحده. نعم هذا بخصوص الذي يصوم بدون الذي يخص الجمعة أو السبت. يعني يقول أنا ما أصوم إلا يوم الجمعة هذا لا يجوز. لكن إذا كان في سبب أنا صمت يوم الجمعة ليس لأنه جمعة لأنه عرفة. أنا صمت يوم السبت لأنه يوم عرفة أو يوم عشرة يجوز. Eğer o Cuma sibir günü tutacağım, oruç her arafa günün neden geliyorsa, şehre gitti, onda cayizdir. Eğer gün oruç Cuma Sebep. Sebep Yani yani keda. sebep. Cuma günü oruç. sebep, benim şura artıcığı günü tutacağım, o bağlıdır. Yarın arafı değil. tutamaz. Yarın artıcığı günü. Yarın sabah falan fazla bir Bu Ahad, astatı Asıf, bu kısım. Yani sebep siyamık. ليس الأحد نفسه، وإنما تسعة من عشرة الحج. سنتين يتجوز فضل جنوب لندن ذي هو الممنوع أن تخص يوم معين، تعتقد أن هذا اليوم فيه فضل. سب... سبب. قابي سبب... سبب. ما يمشي، بدون سبب تصوم، لكن لا تعتقد، تحتقد... اعتقد هذا اليوم له فضيلة، وكنت تصوم أي يوم، أي يوم صوم. يعني لذلك عوجنا. لكن لا تعتقد أن هذا اليوم. هاي يتجوز لندن. أيوه. الذي له فضيلة لازم سبب، عرفة عشرة خميس. اثنين ممكن شو قبز ديوز يتحجن أونج تمام طيب السؤال قبل حتى ما ما طيب بالنسبة يا اخوان تفضل سلام وجزيل الله سلام سلام أُومش داير دедم طالنا يعني هل النضحية على أمواتنا الذي ماتوا نعم الإنسان عندما ينوي نضحية يضحية قبل إلى ينوي عن الحي والميت إنسان يتنابي للديرية برهية نعم فضل الله واصل سوابه واصل فضل الله, الله نعم هناك بالنسبة للناس رحمه الله لأنه حتى الوكيل الأفضل أن يمسك عن أضافره وشعره قال وإن قصة يعني كذا بس ولكن يعني يقول هكذا نعم هذا قول لكن ليس هو الراجح الراجح عنده العلم مع شيخ ما شيخنا والحمد الله لكن الأقرب للسنة أن الرسول قال من أراد بيدخل عش و أراد أحدكم, أحدكم يعني الذي أنا أردت ليس الوكيل الوكيل آلة وصية نعم فألقينا على هذا المبدأ أننا أن الذي يمسك هو فقط ال أصاحب العضح ليس الوكيل وكله يمسك هنا ليس له ناقة ولا جمل نعم <تصفيق> <تصفيق> <ما تتبقى تصفيق> موضوع يعني يوم الحجاج يوم الله والله أما نحن هنا يعني ماذا نستطيع أن نفعل كي نأخذ ثوابه نعم جميل سؤال جيد هاي ترجم ترجم السؤال هو طرف الارافه رفضه ضد الاورده وقف يد رجال هايلا هايلا قالوا احنا احنا موجودين نحن اشك نحن مامرون يعني او استحب لنا يوم عرفه اولا ان نصوم عرفه ان يوم عرفه عرفه ده ده في نعم يوم ولكن حرفتي. ليس عندنا دليل يقول ان اذا لم يحج Yefal yani bizim böyle bir delil yok Hac olmadan camiye girip harcı olma gibi niyetlerle şey yapmak O öyle bir şart yok ve لمعرفة. عرفنا جلدي وروشتوا تال. يفترض أن جاء شوق شوق دعاء دار. نعم. أما الحاج، هو الذي يدعو من بعد الزوال إلى غروب الشمس هو يدعو الحاج. أما نحن ندعو لمعرفة نقتل التكبير مثل بقية الأيام. جو تكبير الليالي. نعم نعم لا نعم. وبعد تكبير المغيد ولكن ليس في عبادة خاصة. معادى الدعاء قبل عند الفطور. للصائم دعوتان. نعم. نعم. للص للص للصائم عند فطره إيه نعم عند فطريه واضح يعني ليس شيء خاص معروفين ما الدعاء عند الفطور يوم عاد يارب أعرف قبل أن تتوترش شيء دارنج يعني في الثلاجات نعم الدعاء قبل الإفطار أم بعد الإفطار أحسن هذا السؤال أتوقع تسأله هم مختلف على هذا الرسول قال عند فطره قالوا عند هذه ظرفية يعني قبل وبعد أن عنده هذه ظرف ظرف زمان فتدعو قبل الاذان فطور قريب وبعد ما تفطر تدعو ايضا نعم diyor icrafiye konu mesela beraberdir bazı alimler diyor ki iftardan sonra da dua edebilirsin bazıları da o zamanda yani iftardan önce de yapabilirsin ikisi de diyor yapılabilir nعم gücü hacca gitme Gittiği halde bazı nedenlerden dolayı hacca gitmeyen kişinin durumu, sevabı ne oldu? Yani gücü yetiyor kastın ne? Ya gücü yetiyor mesela gitmeye maddi olarak mı? Maddi olarak, olarak gücü yetiyor. yok ama bazı nedenlerden dolayı gidemiyor. Işte. Engelleyen ne? Bazı nedenlerden dolayı gidemiyoruz. Ne mesela? Hı -hı. Yok, mesela... Mesela... Yok devletle ilişkili bir meselesi var mesela gidemiyor. Yok, şunlar şunlar var. şunlar Var bir şey var. Önceye gidiyoruz. Şimdi bu mesari yastatıyanı huş. Lakin yuva muvazzafil davla. بعض الجروح ما يخلي ما يسامحني يسامحه هو الموضوع نعم هذا في تفصيل بتفاصيل قيقب لا لأن تعذف الحج ركن ليس مستحب واجب يعني فإذا كان الإنسان كان الإنسان مستطيع الله يقول وللله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل el-mustati' ayet diyor kim güç yetirirse sadece madde bağlı bir şey değildir bu. Ve kalu'lana eminli, hmm. sağlık, e, izin alma hepsi şeyin içerisindedir. Ocafe'l-hadis'te Tirmizi'de an-mustati' men yemlek ezzad ve'r-rahile. Ezzad yemlek nakud ver Yani yo, yo gücü ona yetecek ve maddeye yetecek. Yo eminliği, yol güvenliği Fayda kanı insan, ondahı mal ve ondahı, sattığı yarışa batağıra, mevcut ve ondahı, ardından bir devlet mesumiyet alır. Alır. Alır. Alır. Alır. Alır. Alır. Alır. Alır. Alır. Alır. Alır. Alır. Alır. Alır. مادي وصعب تمامًا هذا في هذا الفريضة أما المستحب لا هذا في حج فريضة أول مرة. أما حج المرة الثانية إذا منعهم لا ليس واجب عليه.الجديجك ولا نحجي شيء جلدي فرض ولا نحجي شيء مثلا جي وتشي وتشي ده نعم أنا أحب أخدم حديث هذه الطيبة سلام جعل مباركة بموضوع مهم جدا وهو يا أخواني الكرام أني رأيت أنا دائما أرى في تركيا هنا وهذا الأمر دائما أكرره دائما وهو موضوع مهم جدا أرى كثير من إخواننا المسلمين هنا في أزمير وفي اسطنبول وفي لا يصلون لا يصلون أبدا وهذا واجب يعني الغريب العجيب شيء مضحك مبكي يبكي ويضحك طيب أن الأخ يشتري قربان سمين ويذهب ويتباح ولا يصلي لا حلقة قبل. بعدين بعض إنسانات أقولهم إنهم بزاف لا حلقة قبل. يعني يترك الفريضة الواجب. هذا جهل طبعا هكذا. نعم نعرف. نعم. نعم نعرف. نعرف. لابد ميكيشوكنا. يا أخواني كل منا عندما أمانة. لابد ندعو أهل بيتنا أقاربنا جيراننا زملانا في الدراسة عند الصلاة باسلوب يا أخي الأبو تصلي هذا واجب عليك ليس يعني الله خلقك ورزقك العكل هذا من الله الهواء من الله المنا من الله فأشكر الله وصلي لله لا بد أن ندعوهم يا أخوان بأسلوب حكمة ندعوهم بذين ممكن ومر يقول على قولكم يوك يوك يوك من المصلي أو مرة بمولة مرة ثانية ساعة عاشرة أو إن شاء الله تمام طبعا نحن إنسان لدينا جزء جزء بشكل جزء بشكل نحن نحن bir defa anlattın namaz, kılmıyor onu terk etme. İkinci yani. defa, üçüncü defa belki üçüncü defa, tamam kılar. Ama sen kılmıyorum dediği üzerine bırakırsan diyor, olmaz. Biz yani. ailemize, kendimize, çocuğumuza, eşimize, hepsilerine namaz anlatmamız lazım diyor. لابدني اخوان من اعنز تشعر أن الموضوع مهم جدا جدا. موضوع السلام موضوع yani موضوع بسيط. Bu konunun çok önemli olduğunu bilmemiz lazım. خطير خطير. Bu namazdır, önemli bir şeydir diyor. جاء في أبو سنت أحمد مسألة صحيح. Câbihdîl-Sahîh. Enne a'vvel mâ yisar an alhamdîmul qiyâmeh an al-salâh. Çünkü sahih insanın ilk hesaba. çekildiği namazdır. Musîbe. Fa'in saluhat ve illa mâkani salli rûmiyyal amr fi vücehi. Eğer namazdan geçmeyen bir insan hiçbir hesaptan geçmeyecektir. Fela budd ya ikhvâni nihriz kullum minna. ذكر نماز. إخوانه نمازه وما ينادي الحسابية أيضا الأخوات النساء الزوجة الأخت البنت الأم لابد يا إخوان نجتهد هذا الموضوع ليس سهل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في في آخر وصية في بعد وصية في مرض الموت الله رضي عليه صلاة وعليه ألم دشيني كم بلا إنسان لا نمازه نطق يقول الص يقول الصحابة للأم الإسلامية الصلاة الصلاة نماز نماز ديان Naml insanlara. Ömer bin Hattab, Radıyallahu Anhu, Ömer Faruk. عندما hazreti oldu. zaman namaz geçtim mi diye diyor. insanlara. Vegumur, عندما أيضا هو وهو مطلعون ال الدم يخرج ال, من جسمه. وهم قال وضعني أصلي. دلیت نماز خلاص نماز فقام وصلى بدمائه. وقخط وقنظر غيرنا شكلنا نماز نخل. كذلك من همیت الصلاة حتى الذي يقاتل لسميد الله يصلي وعندما قتال يصلي. حتى جهاتكن بلا كلوشتر بلا Namazın terkiyot. Ve ötede Allah ﷻ da Ve Allah ﷻ Namazın terkiyot. Ve ötede Allah ﷻ da dikkat Allah ﷻ da dikkat edin. Allah ﷻ Allah ﷻ Allah Namazın Allah ﷻ da dikkat edin. Namazın terkiyot. Ve Namazın Ve أن نذكر بالصلاة دائما دائما مرتين ثلاثة عشرة مئة بسوا باكل لا نستعجل نقول واحد صلي ما نصلي أنت كافر جهنم خلاص معن على يمكن يقبل هذا بس الإنسان لا نمازح نتركه بيد كافر تمام سنبين من عندك ما مظلة لا لا ما يصل يقول لا أصلي إن شاء الله تصلي ان شاء الله أصلي شاء الله الآن مرة ثانية ثابس له هدية tuturk bu bitera بعد bitera, "takol, salah, ne?". "Yavaş yavaş, "Yavaş yavaş". "Yavaş yavaş". "Yavaş yavaş". "Ezefanlatırsın diyor, Sürekli diyor. hediyeleş. güzel bir yüzle yaklaşıyormuş. İnşallah namaz plan. Çünkü, namazdan daha önemli bir amel yok. "İlla illa şahadetin, bıs ağzımın fivoku şahadetin, bıs. فالإنسان لابد يا إخوان يهتم بالصلاة مهمة جدا أنا لكم سابقا كنت في اسطنبول وذهبت إلى مطعم في اسطنبول أكلت عنده شيخ كبير صار مطعم رجل كبير السلام عليكم، كيف حال طيب قلت له تصلي الحمد لله أنا أصلي الجمعة صلي الجمعة فقط الحمد لله أنا أصلي بند لقانتي جد لقانتي صاحبي يعيش فيدة تبانه <تصفيق> نادد دمكي نماس قليل الحمد لله بند جماعة ما زما قليل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 لو كنت أقابضي سانس في اللحم، يقولون أصوري. قلت له الآن نعم أنا مطعم أنا لا بتفتح المطعم وتأتي باللحم وتأتي تعمل للدنيا. الله طلب منك يعني شيخ كبير كبيرة. قلت إن شاء الله تصلني. خلي إن شاء الله إن شاء الله شاء الله بس يعني الناس يعني في غفلة بحاجة لتذكير. صرا نعم فالانسان لازم له حكمه في الاقتراب منه انا قلت له لو كنت قفلت المحل وتروح البيت الله عجبتني حقيقه اني في اسطنبول وقرأت في الجريده ان أحد المساجد في اسطنبول جعل مسابقة للاطفال الذي يصلي 40 يوم الفجر المسجد Maşallah 40 gün ma tafut Ve honaka kedir şahit oldum İstanbul'da diyor bazı camilerde. Maşallah. Ufak çocuklara namazı nasıl öğretiyorlar. Bu güzel bir bak. Maşallah. Ve n'am, yani ana daima osiye ikhva Ve khasen el ab yajib an yu'allim Hadi, yegün عليه الأب والأم كذاك مهم جدًا. أنا بابا دشان جرب سرکی çocurlarına مزاح طلا طيب زاكم الله خير علیٰ نكتبه دال قدر و كما جمعنا بهذا المكان المبارك. أن يجمعنا في فردوس الأعلى. الله أحب الزدان الله بزيد بيلك بيرفد بيلك على شتى الأثناء شتى السنين سبحانه وتعالى. ونصلو سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته <تصفيق> الله إن شاء الله بزيد إيه تبادت ده سبحانه وتعالى يجعلنا من يقارن لهم في آخر هذه الجلسة أن صارف مغفور لكم. اللهم آمين. الله يحمي من هذا القدر. طيب الله خير. سبحانك الله اللهم الله ve selamü aleyküm ve